وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم أَتَرَاهُمُ اللَّهُ فَنَّى يُفْكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ وَرَّؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسْجُدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ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 ولله غزائل السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذن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 فان ذلك فانائكهم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول يَقُولُ رَبُّنَا أَن أَقْرَتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدُقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ